سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة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 فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إله تزكَّ واهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربك الأعلى فأخذه الله لك إلى الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى